بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلِفْ ل َ م ِ ي, ى ن َ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ا ل ذ ِ ي ن َ ي ق ي م و ن َ الصَّلَاةَ و َ ي ُ ؤ ْ ت ُ و ن ا ل ز َّ ك ا ة َ وَهُم ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ ي ُ و ق ِ ن ُ و ن أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ ع َ ل َ ى هُدًى مِّن ر َ ب ِّ ه ِ م و َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ ه ُ م ا ل م ُ ف ْ ل ِ ح و ن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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آ ي, ولا ي ا, أ, آ ال ت ُ ن َ ا و َ ل َّ ا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ ل م ي َ س ْ م َ ع ه َ ا كَأَنَّ فِي أُذْنَيْهِ و َ ق ر ً ا ف َ ب َ ش ِ ر ه ُ ب ع َ ذ َ ا ب ٍ أ َ ل ِ ي م إ ِ ن ا ل ذ ِ ي ن َ آ م َ ن و ا و َ ع م ِ ل ُ و ا ا ل ص َّ ا ل ِ ح ا ت ِ ل َ ه ُ م ج َ ن َّ ا ت ن َ ع ي م خَالدينَ فِيهَا و َ ع د َ اللَّهِ حََّّ وَهُوَ العزيِيزُ الحَكِيم خَلََ السَّمواتِ بِغيرِ عَمَدٍ تَرَوونهَا وَأَلقَافِ الأرضرَ وَاسِيَأن تَميدَ بِكُمْ وَبَثَّفِيهَا وَبَثَّ فِيهَا م ِ في ن كُلِّ د َ ب َّ ة ٍ و أ َ ز َ ل ْ ن َ ا مِنَ ا ل س َّ م َِ م َ ا ف َ أ َ ن ب َ ت ْ ن َ ا فِيهَا ف َ أ َ ن ب َ ت ْ ن َ ا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ك َ ر ِ ي ه ذ ا خ َ ل ق ُ اللَّهِ ف َ أ َ ر و ن ِ ي م ا ذ ا خَلَقَ ا ل َّ ذ ي ن َ م ِ ن د ُ و ن ه ِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ض َ ل ا ل ٍ م ُ ب ي ن و َ ل َ ق َ د آ ت َ ي ن َ ا ل ُ ق م ا ن َ الْحِكْمَةَ أَنْ ش ك ُ ر ْ ل ِ ل َّ ه وَمَن ي َ ش ك ُ ر ْ ف َ إ ِ ن َ م َ ا ي َ ش ك ُ ر ل ِ ن َ ف ْ س ِ ه وَمَن كَفَرَ ف َ إ ِ ن ا ل ل َّ ه غَنِيٌّ ح َ م ي د وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ و َ ه ُ و ي َ ع ظ ُ ه ُ يَا ب ُ ن َ ي َ لَا ت ُ ش ْ ر ِ ك ب ِ ا ل ل ه ِ إ ِ ن ا ل ش ِ ر ك َ لَظُلْمٌ عَظِيم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 وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا ت ُ ط ِ ع ْ ه م َ ا و َ ص َ ا ح ِ ب ه ُ م َ ا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ و َ ص ا ح ِ ب ه ُ م َ ا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ و َ ا ت َّ ب ِ ع سَبِيلَ مَن أَنَابَ إ ِ ل َ ي َ كَّ إلَ ي َ م َ ر ج ع ُ ك ُ م ف َ أ ن ب ئ أ ك م ب م ا ك ن ت م ت ع م ل و ن ُ يا ب ُ ن َ ن ه إِ ت َ ك م ِ ث ق ا ل ح ب َ م ن خ ر د ل ف ت َ ك ُ م ف ي ص خ ر َ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَقِيفٌ خَبِيرٌ يَا بُنَيِّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَعَنِ ا ل ْ م ُ ن ك َ ر ِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ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 وَقَصَدَ فِي م َ ش ي ك َ وَغضض م ِ ن صَوْتِكَ إ ِ ن َ أ ن ك َ ر َ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ا ل ْ ح َ م ي ر أ َ ل َ م ت َ ر َ و ا أ ن اللَّهَ س َ خ َ ر َ لَكُمْ م ا فِي ا ل س َّ م ا و ا ت ِ وَمَا فِي ا ل أ َ ر ض ِ وَأَسْبَغَ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ نِعَمَهُ ظ ا ه ِ ر َ ة ً و َ ب ا ط ِ ن َ ة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 وَلَ ك ا ن ا ل ش ي ط ا ن يَدْهُم إ ع ذ ا ب ِ س َّ ع و, ع ع و, ه ه و م َ ي ُ س ْ ل ِ م وَجَهَهُ إلَى ا ل ل ه ِ وَهُوَ مُحسِنُ فَقدَدِسْتَمسَكَ بِالْعُروَةِ الثق و وَإِلَ اللهَّ عَاقِبَةأُمُور وَمَن كَفَرَ فَلَا يُحزٍ كَكُفرْرُهُ إ ِ ل َ ي ْ ن, ن َ ا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ن م ُ م َ ت ِّ ع ُ ه ُ م ْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ ّ إ ِ ل َ ى عَذَابٍ غَلِيرٌ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 <ال <ني الح> <يد> <ال إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ ا ل ْ ح َ م ِ ي د و َ ل َ و أ ن ََّ ا فِي أ َ ر ض م ش َ ج ر َ ة ٍ أ َ ق ْ ل َ م ٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّهُ م ِ ن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أ َ ب ح ُ ر ٍ م ا ن َ ف ِ د َ ت ك َ ل ِ م َُ ا ل ل ه إ ِ ا ل ل َّ ه ع ز ي ز ٌ ح َ ك ي م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 ذَلِكَ ب أ َ ن ا ل ل َّ ه ه و ا ل ح َ ق ّ و َ أ َ ن مَا تَدْعُونَ م ِ ن دُونِهِ ا ل ب َ ا ط ِ ل و َ أ َ ن ا ل ل َّ ه ه و َ ا ل ع َ ل ِ ي ا ل ك َ ب ي ر أ َ ل َ م تَرَ أ َ ن الْفُلْكَ ت َ ج ر ِ ي فِي ا ل ب َ ح ر ِ ب ِ ن ِ ع م َ ة ِ اللَّهِ ل ي ُ ر ِ ي َ ك ُ م م ِ ن آ ي ا ت ه ِ إ ن َ فِي ذَلِكَ ل آ ي َ ا ت ٍ ل ِ ك ُ ل ِّ ص َ ب َّ ا ر ش َ ك ُ و ر وَإِذَا غ َ ش ي َ ه ُ م م َ و ْ ج ٌ كَالظُّلَلِ د َ ع َ و ا ا ل ل َّ ه م ُ خ ل ِ ص ي ن َ لَهُ ا ل د ّ ي ن َ فَلَمَّا ن َ ج ا ه ُ م إِلَى ا ل ب َ ر ِّ فَمِنْهُم م ُ ق ت َ ص ِ د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 فَلَا ت َ ق ُ ر ن ك ُ م ُ ا ل ْ ح َ ا ة ُ الدُّنْيَا وَلَا ي َ ق ر َّ ن َّ ك ُ م ْ ب ِ ا ل ل ه ِ ا ل غ َ ر ُ و ر ِ إ ِ ن اللَّهَ ع ِ ن د َ ه ُ عِلْمُ السَّاعَةِ و َ ي ُ ن َ ز ّ ل ُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ م ا فِي ا ل ْ أ َ ر ح َ ا م وَمَا ت َ د ْ ر ي نَفْسٌ مَاذَا ت َ ك ْ س ِ ب غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ب ِ أ َ ي أَرْضٍ ت َ م ُ و ت إ ِ ن ا ل ل َّ ه ع َ ل ي م ٌ خ َ ب ِ ي ر